Hal asma, tafrik an al kau. العاصمة تفرق عن الكون كله الكويت من بين العواصم لها ضي صحيحة على البحر الخليج مطلة لكن على روحي تط. اكثر شوي العاصم ما تفرق عن الكون كله الكويت من بين وطلّة أكثر شوي تاريخها فارس وبندق الله الهيل والبرود يعني لها شيء لو غبت عنها دمع عيني أهلّة وترابها في دمنا يا تضل أكثر شوي عنوانها وانا مغمض مغمضة في فدت فيها كل شارع وكل حي لكويت هي الكل بالكل Allah علي ان الهواء شربة الماء العاصي ما تفرق عن الكون كلا لقوة من